لا القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Amen. Mm -hmm. com الله. ففي الرحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله